119. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت 110. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت 111. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت 112.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 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ